اَلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا الْعِيدَ وَلَا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 126- أرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنقيحة وما أكل السبع, وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلان ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجالف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحلون قل أحل لكم الطيّات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهم 124-فكلوا مما أنسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب 125-اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين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 يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر جاء ahadun minkum 1-أحد منكم من الغائق أو لا مستم النساء, النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريدون يرد لي ولكن يريد لي طهيركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واتكرون نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثق به إذ قلتم إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتبعوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء هذه القصص ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات له مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولا أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إدهم قوة أي يبسطو أي يبسطو إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتبوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ فَنِئِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ قِيدًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ قُمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا اللهم حسنًا لكفرنا عنكم سيئاتكم لكفرنا عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء فبما نقضي النتاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خالقه أهنت منهم إِلَّا قليلا منهم فعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين وَمِنَ الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما لُكِرُوا به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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تفكون من الكتاب يبين لكم كثيراً مما كنتم تفكون من الكتاب ويعفو عن كثيره قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رقانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كف الذين قالوا إن الله وال messiah بن مريم قل فمن من الله شيئا إن أراد أيهلك المسيح ابن مريم امَّا وَأَمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وقالت اليهود والنصارى نحن أذناه الله وأحباه قل فلما يعذبكم بذنوبكم قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشام من, من خلقه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 فَبِأَيِّ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 121-وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا, وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤك أحدا من العالمين 122-يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على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 عليهم البذف فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إلَّا إن أنتم مُؤمِنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أذن ما دام فيها فاذهب انت وربك فقاتلا فاذهب انت وربك فقاتلا اننا نعارضهم قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الباسقين قال فانها محرمة عليهم 40 سنة يتي هنا في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وَقِيلَ عَلَيْهِمْ نَذَاهُنِي آذَنَا بِالْحَقِّ إِذْ قَوْمًا قربا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمْ وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ هَؤُلَاءِ أُقْتُلَنَّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ صَدَّتْ إِلَيَّ يَدُكَ لَتُقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِقٍ مَا أَنَا يا لي إليك <سؤال> لي أقوت إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باثم وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين فقوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من القاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري، ليريه كيف يواري سوءا. قال يا ويلتا عجست أن أكون مثل هذا القراب فأوالي سوء أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهما قتل نفسه أنهما قتل نفسا بغير نفسه أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحي الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لم مسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلو أو يصليبو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 نقتق الله وبيته إلي الوسيلة وجاهد في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفوا لو أن لهم ما في الأرض جميع ومسله معه ومسله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريد أي يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء ما كسب لك آلا من الله والله عزيز حكيم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 yeah 129-والرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا, من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون بالكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا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 زلنا التوراه فيها هدى ونورا يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما من كتاب الله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بها 38-ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك, فأولئك هم الكافرون 39-وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين, والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن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 وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل, وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقهين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك, فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا. الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل من جعلنا منكم شريعة ومنها جاء ولو شاء اللهم اجعلكم أمدا وحدة ولكن ولكن ليبلوكم فيما آتكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعهم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم وحذرهم أي يفتنوك عن بعض ما أزل الله إليه فإن تولوا فعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون وإن كثير من الناس لفاسقون أَفَحَسَّنَهُمْ حكم الجاهليات يبغون، أفحكم الجاهليات يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يقون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ فَجَرَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِي يَقُولُونَ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيَسْلُكُوهُ فيصبحوا فيصبحوا مَا أَسَغُوا فِي أَنفُسِهِ النَّادِمِينَ ويقول الذين آمنوا أهلل الذين أقسموا بالله جهد أيمالهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأكل الله بقوم فسوف الله بقوم يحبهم ويحب أذلة على المؤمنين اعزه على الكافرين اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم متائا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله الذين 121-والذين آمنوا, والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله هو الذين آمنوا فإن حسب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ودعما من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والوافر أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين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 انزل الينا وما انزل الينا وما انزل من قبل وان أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخناثير وعبد الطاغوت 125-أولئك شروا مكانا وأضل عن سواء السبيل 126-وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر هم قد خرجوا بي والله أعلم بما كانوا يأتون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يَدُ الله مغلونة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا قلت أيديهم وَلَعْنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُم مَبْسُوطَتَانِ بَلْ يَدَاهُم مَسُوطَتَانِ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا هُنْ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِلَّا طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا 119-وما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفّرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وما أنزل إليهم ربهم لا أكلوا من فوقهم لا أكلوا من فوقهم ولتحت أرجلهم منهم أمم مقتصرة وكثير منهم وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما نزل إليك لربك وإلا لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لا على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم لربكم ولا يزد إذا كثير منهم ما هنزل إليك من ربك فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن, بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون لقد أخذنا ميثا قبل إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا أنفسهم بما لا تهوا أنفسهم فريق كذبوا وفريق يقتلون وحسبوا ألا تكون فجنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثيرون منهم والله بصيون بما يعملون لقد كثر الذين قال 121-إن الله هو المسيح ابن مريم 122-وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم 123-إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة, فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 124-وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من Yeah.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 يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أ فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم. أ فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قده رسول وأمه صديقت كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين له الآيات ثم انظر انظر كيف نبين له الآيات ثم انظر أن يفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر و ولا نفع قل أتعبدون لا يملك لكم ضر و ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تقولوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سوا السبيل لعنة الذي لك فهو من دليل إسرائيل على لسان داود وعيسى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا كانوا لا يتناهون عن كريم فعلوا لبث ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبث ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم وفي العذابهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وما أنزل إليه ما تأخدوهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرًا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا لصارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون Amen. Mm -hmm.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 يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأذابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار غالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصدقاء صحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي ألت به مؤمن آخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يآخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارةه طعام عشرة مساكين من أوسق ما تقيمون أهليكم من أوسق ما تقيمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أي إذا حلقتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا 124-إنما الخمر والميزر والأنصار والأزلام رجس, رجس من عمر الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم والبغضاء في الخمر والميزر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون يا الله وأقيع ورسول وحذو فإن توليت فعلمو أننا على رسولنا الدلاب المدين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات شنح فيما طعنو إذا مت قوَّأنَو إذا مت قوَّأنَو وعملوا الصالحات ثم مت قوَّأنَو ثم مت قوَّأنَو ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلغنكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب هزيم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعن دم فجزاءه مثل ما قتل فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به دواعل منكم يحكم به دواعل منكم هديا بلغ الكعبة أو صيارة الطعام مساكين أوعدل ذلك صيانا ليو قوبل أمره عف الله عن ما سلف ومن عادف يلتقي الله منه ومن عادف يلتقي الله منه والله عزيز ذو تقوى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم ولسيارة وحرم عليكم صيد البر ما لم الله الذي إليه تحشرون.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 121-والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 122-قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث 123-فاتقوا الله يا أولي لعلكم تبلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسهلوا عن أشياء إن تبدل لكم تسكن وإن تسهلوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عف الله عنها عف الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا ساهبة ولا وصيلة ولا حان ولا حام ولكن الذين كفروا يكذبون الذين كفوا يكذبون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباء لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا هتديتم إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون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 سينان لله لنرجتم فيقسمان لله لنرجتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا من الآثمين فإن عثر على أنه مستحق إثما فآخران فأخران يقومان من الذين استحط عليهم الأوليان فيقسما لله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن بالشهادة على وجهها أو يخاطوا, أو يخاطوا أن ترد أيمان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 وإذ كفّت بني إسرائيل عنك إذ جئته بالبجنات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا ب وبرسولي قالوا آمن وشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده ان ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين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 ولنا عيدا لأولنا وآخرنا وآيتا منك وآيتا منك ورزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنني أعذبه عذابا فإنني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين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 تُعذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ